ولو شاء الله ما الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا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 قبل أيات يوم من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع والكافرون هم الظالمون Allah لا إله إلا هو الحي القيوم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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى دم فصام لها والله سميع عليم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 ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رَبِّهِ أَنْ أتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت.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 أو كالذي مر على قريتهم وهي خاوية على عروشها قال أن يحي هذه الله بعد موتها قال أن يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى قَالَ بَلَى وَلَكِنْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَقُضِ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يُتبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ولا, ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك كالذي ينفق ماله كي الذي ينفق ماله رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 ومثل الذين ينفقون أموالهم بتبغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة برغوة أصابها وابل فأتت أكلها.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 انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه إلا أن تغمضوا فيه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 وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفّر عنكم من سيئاتكم.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 وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحفا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 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَتَوْا الْزَكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمَا إِلَّا مَنْ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 ثم تُوَفَّى كُلّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّا يَانَتُمْ بِدِينٍ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَكْتُبُوا بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِلَادٍ ولا ياذك كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أي يمل له وفليمل الوليه بالعقل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان مما ترضون مِنَ الشهداء فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما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 وأدنا أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارتا حاضرة تديرونها بينكم، إلا أن تكون تجارتا حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبها وأشهد إذا تبايعتم.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 القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله دل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأنت الذين في قلوبهم زئون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن في ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ آل فرعون والذين من قبلهم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 إن في ذلك لعذرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب